وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ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 فَانكِحُوا مَا طَابَ لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُوَّ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ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 ولأبويه لكل واحد منهم السدس من ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمّه السدس فإن كان له إخوة السدس من بعد وصيه يوصي بها اودين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ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 وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جن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 وَالَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 أُمْهَاتُ نِسَائِكُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيِّنَكِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أُحصِنَ فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب.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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم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 The قَوَّامُونَ are the بِمَا of the people with what وَبِمَا has done by their own فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما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 أَوْ جَأَحَد مِنْ كُم مِنَ الغَائِقِ أَوْلَ مَسْتُمُِّسَ فَلَمْ فَلَمْ تَجد مَاأَ فَتَيََّ مُ صَعدًا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 وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين قاليدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله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 So how did they get angry with what they gave their يَحْلِفُونَ and then they came to you? أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 ولو اننا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه الا قليل منهم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 لا يقولنك ألم تكون بينكم وبينه ما يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القتال لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ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 والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران أفلا يتدبرون القرآن؟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 Fضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجات منه very ورحمة وكان الله of Disseam as الذين Allah الملائكة ظالمين Ghosh قالوا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 وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاضَمًا كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَرِكُهُ الْمَوْتُ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 وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَالْيُصَلُّ مَعَكَ وَاللَّيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ مَا يَسْتَوْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً وَمَن يَكْسِبَ إثْمَةً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً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 إِلَّا إِنَّا سَوَّاهُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمني أنهم ولا أمرنهم آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خَسْرَانَ مُبِينٌ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءَ يُجْزَبِهِ وَلَا يَجْدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 محيطا ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَّبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فَلَا يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم الوالدين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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي عِندَهُمُ تَغونَ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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةٌ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُذْبَذَ بِنَبْيِنَ ذَلِكَ لَا إلَهَ سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار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 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم وَأُرْبِي بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَةً أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً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 لا يستنقف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنْقِفَ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم